بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه الان اد قومك من قدر ان ياتيهم عذاب أليم فَلَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَلَّا أن لِقَوْمِكَ مِنْ قَدْرٍ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ان يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون يغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ أَجَلٍ مُسَمًى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي اني دعوت قومي ليلا و نهارا قال ربي يدا او تقوم ليله ولنهار فلم يجدهم دعائي الا فرارا فلن يجدهم دعائي الا فرارا وان كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم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 أغشى ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم ان ندعتهم جهارا ثم ان ندعتهم جهارا, جهارا ثم اني اعلنت لهم واظهرت لهم اسرارا ثم ان لَهُمْ وَأَسْرَبْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا وَيَمْدِدْهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّهُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّهُم أَنْهَارًا مَا لكم لا ترجون لله وقارا لا لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اطوارا وقد خلقكم اطوارا الم ترون كيف خلق الله سبع سماوات طباقا الم ترون كيف خلق الله سبع وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فيراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فيراجا والله انبتكم من الاض منبات والله انبتكم من ث وَعيدكُمْ فيهَا وَيُخْرجُكُمْ إخْاجَ ثمُي وَعيدكُم فيهَا وَيُخْرجُكُمْ إخْاجَان وَلَّهُ جَعللَكُمُ الأبضَّ بِسطاد وَلههُ جعللَكُم مِنْهَا صُهُُلَ فيِ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَجِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَرَانَ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَجِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَرَانَ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 فَقَالُوا لَا تَدْرُنْ آلِهَتُنَا كَمْ وَلَا تَدْرُنْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَذِ بِالظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا وَلَا تَذِ بِالظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِنَ الْخَطِيئَاتِ مُغْرِقٌ فَأَدْخِلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارَا مِنَ الْخَطِيئَاتِ مُغْرِقٌ فَأَدْخِلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارَا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إن وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا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 دخَلَ بَيت مُؤنَ وَِمُؤمنينَ وَْمُؤات وَِمُؤمنينَ وَمُؤمناتِ وَلا تَزذ الظَّالِمينَ إلا تذر وَ المُؤمنين والمُؤمنات وَلا تَزد الظَّالين إلا تبارا اچھا کوئی لمبا